العداله ايوه عايزين واحد عادل مش فاسق تنتخب لي واحد خمارجي تنتخب لي واحد حشاش تنتخب لي واحد مرابي تنتخب لي واحد بياكل أموال الناس بالباطل ده فاسق ده اصلا شهادته غير مقبوله وكثير من اهل العلم قالوا عضويه هذه المجالس تعتبر ولايه والولايات لابد لها من عداله يبقى لازم يكون عدل تنتخب لي واحد بيقول لك انا لا اريد الاسلام انا شايف ان الحل فكر لماركس ولينين يا عم ده الاشتراكيه سقطت في بلدها وانت لسه بتطبل للينين وماركس وهذه الاسماء العجيبه تنتخب لي واحد علماني ليبرالي يفصل قوانين تبيح الدعاره يقول لك ربنا ايش دخله بالسياسه وانا ما عنديش مانع ان المسلمه تتجوز يهودي او تتجوز نصراني يفصلوا قوانين تبيح الشذوذ الا تعرفون ان في قانون فرنسا الميمون الذي نحكم به الان ان لو واحد لقى مراته بتزني على فراشه وهي بعد كم يوم لاقته بيزني على فراشها مش من حقه يرفع دعوه ولا من حقها ترفع دعوه زنا لان كده بصره انت زنيتي على فراش الزوجية وانا زنيت على فراش الزوجيه كده بقى ايه بصره مش دي القوانين بتاعتنا معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا حبيبي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضله الشيخ مصطفى بارك الله فيك واطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون الواحد انت الشيخ مصطفى في اسكندريه حياك الله يا شيخ مصطفى الله يبارك يا شيخنا منور والله الله يرضى عليك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره يا شيخنا يا رب واياك ربنا يزيدك يا رب فضيله الشيخ بس كنا عايزين من بس توضح للناس في ناس كثيره للاسف بتتكلم بتقول ان المشايخ ملهاش في السياسه والا دخلها في السياسه فاحنا يا ريت حضرتك توضح زين المشكله ان ناس كثير بتقول المشايخ ملهاش في السياسه وملهاش في الدين يعني هي في الدين بس يا ريت فضيلتك يعني توضح للناس فضيله المشايخ يعني عندها علم السياسه وكده توضح هذه النقطه وجزاك الله كل خير ربنا يا رب كويس حاضر, حاضر. الا تعرفون يا عباد الله أن من القوانين التي نحكم بها الآن قوانين ترخص لبيع الخمر وصناعه الخمر واستيراد الخمر عفوا وتحرم وتجرم المخدرات يعني لو مسك واحد بيبيع مخدرات ممكن يتعذب ياخد تابيده لكن يعمل مصنع خمره يديله رخصه انا مش كلها خمره ولا القوانين دي عامله خمورجيه ولا عايزين نفهم مش كلها خمور ولا الويسكي والفوديكا خمره الناس اللي فوق والثانيه دي البانجو ده خمره الغلابه مش كله حرام مش كله اجرام ساي ترخص وتحاسب الثاني كلهم من المجرمين حاجه اقول لك ايه تجن هذه القوانين التي نحكم بها لو واحد لقى دخل لقى لأ واحده لقى بتزني مع واحد على فراش وامام الزاني وقتله يبقى سقطت دعوه الزنا ليه مش من حق حد يرفع قضيه الزنا على المراه المتجوزه الا جوزها يعني ايه يعني لو واحد لقى بنته بتزني ومسكها متلبسه او خالته او عمته او كذا مش من حق ابوها ولا اخوها ولا خالها ولا عمه ولا ابنها يرفع دعوه زنا امال من حق مين جوزها بس طب لو جوزها تيس لا يا غار دييوس عادي عادي فصاحبنا دخل لقى بتزني على فراشه ام قام الزاني وقتله سقطت دعوه الزنا بموت الزوج طب والقتل دفاع عن النفس جب محمد كده عفريت يسله منها سله أو ياخد حكم خفيف سبحان الملك يبقى ننتخب مين ننتخب العدل 2 ننتخب الأمين قالت ابنه شيخ مدين يا ابي استاجر إن خير من استاجرته القوي الأمين قال يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليهم عشان عضو امين يعرف ان الكلمه امانه لا نريد عضوا منافقا متسلقا وصوليا طبالا الحكومه اللي فاتت كان فيها واحد طبال وواحد رقاص تخيلوا الطبالون والرقاصون هم الذين كانوا يسوسون ويخططون لمستقبل بلد زي مصر وعشان كده خربت مصر يا ابى تستاجر ان خير من استاجرت القوي الامين 3 الكفء لازم يكون كفء لو واحد متقدم للانتخابات حفظ القرآن كله عالم في الشريعة لحياته الحد سرته عنده ذبيبه في دماغه قد كده بس مش كفء عنده دين وأمين وتقي بس مش كفء واحد ثاني يا دوب بيصلي امين طاهر وكفاءه الثاني اولى من الأول لازم الكفاءه مع الامانه وعلى كل حزب يرفع رايه الاسلام ان يدقق وينقح ويمحص في اختيار اعضائه الصف الرابعه القوه على أداء الامانه نريد عضوا قويا نريد عضوا فعالا لقد تعبنا من الممياوات مصر شيخه بقى سنين كل اصحاب القرار فوق ال 70 سنه وعليهم فوق ال 80 بلد شيخه بلد معجزه بلد معدومه العافيه عايزين نجلس فيه الخبره بتاعه الشيوخ وفي قوه الشباب عايز عضو قوي فعال مسمار على الكرسي في مجلس الشعب مش يحضر في الجلسه الافتتاحيه وفي الجلسه الختاميه وبقيه السنه مختفي انت على جلسات مجلس الشعب اللي فاتت تلاقي تقريبا ربع العدد بيحضر بس وثلاث ارباع اللي حاضرين نايمين يجي بقى سيد قراره ها صاحبنا يرفع ايديه وقد صعد شخيره الى سطح القمر موافقه ونايم اصلا لا عارف قالوا ايه ولا عملوا ايه ان لله و انا اليه راجعون بقول مجلس عملنا اضحوكه للعالم مجلس الشعب ده عملنا اضحوكه ومسخه للعالمين عايز عضو فعال عارف احوال مصر ايه عارف احوال العالم ايه عارف مشاكل دائرته ايه ذكي لماح يضع انسب الحلول مش عضو يحضر في المياتم وفي الافراح وينقطوا وبس يا عباد الله عايزين الانتخابات اللي جايه تبقى انتخابات نظيفه لا تنتخبوا الجهله لا تنتخبوا النصوص لا تنتخبوا الفلول لا تنتخبوا الذين يبغضون الشريعة لا تنتخبوا الذين يريدون اقصاء الإسلام لا تعطوا اصواتكم للذين يريدون سلخنا عن ديننا وقلع بلدنا من دينها ويا اهل مصر حكاما ومحكومين ارجوكم عايزين انتخابات نزيهه الدنيا كلها بتتفرج علينا مش عايزين دماء مش عايزين بلطجيه مش عايزين تزوير مش عايزين غش عايزين نتقي الله عايزين نتقي الله في ديننا وفي بلدنا اخويا مصطفى سالني بيقول لي تقول ايه للناس اللي بيقول لك المشايخ ملهاش في السياسه هو كان حد في مصر اصلا له في السياسه هو كان مسموح لحد في مصر اصلا يلعب سياسه قول لي مين هو كان في انتخابات حره هو كان في اي حساب في مصر ده كلها ورق يا ابني كلها ديكوك ولا رطوش في اللوحه المشوهه اصلا انما الشيوخ اعلم الناس بمصالح العباد دنيا واخرى والدين كله سياسه والإسلام حكم العالم قرونا مصر ما اتحكمتش بالشريعه سنه او اتنين مصر يا حبيبي حكمت بالشريعه من عهد عمرو بن العاص لحد 120 سنه فاتوا وكان في ظل الإسلام عز مصر وامن مصر ونصر مصر والعدل في مصر والسماحه في مصر كل هذا من سياسة الإسلام أسأل الله أن يكبت المنافقين وأن يخزي أعداء الشريعه وان يخيب الذين يخوفون الناس من الإسلام وأن ياتينا بخير من يمثلنا اللهم ولي علينا خيارنا يا رب لا تولي علينا شرارنا اللهم لا تولي علينا إلا من يخافك يا رب العالمين اللهم انا تقنا إلى شريعتك فاذا لقرانك أن يكود واذا لسنه حبيبك أن تسود حبكم في الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم